كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُوَّى أَرَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى رأيت الذي ينهى عَبْدًا إذا صلى رأيت إن كان أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذبت ولا ألم يعلم بأن كلا لئن لم ينتقلن فعا بن ناصية كذبة اصي فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب